يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى عورهم بين أيديهم وبأينانهم مشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار صالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا باسم نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطله فيه باطله فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم ولا دونهم ألمّكن معهم قالوا بدأ ولكنك فتنتم أنفسكم فتنتم أنفسكم وتردّصتم ورتبتم ورتبتم وغرتم الأمان حتى جاء أمر الله وغرتم فاليوم لا يؤصد منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم نار هي مولاكم وبئس المصير ألم يأمن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ ولا يكون كالذي نوق الكتاب من قبل فقال عليهم الأمد فقال عليهم الأمد فخسّت صلوبهم وكثيرون منهم فاسقون إعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعلون ان المصدقين هم المصدقات واقرض الله قرضا حسنا واقرض الله قرضا حسنا ضاع لهم ولهم اجر كريم